اسطوانات ب ي ض ة ا ل أ ص ل ي ة حنان وفيروز 「まぶないでよ」 ماشيين مع حبيبنا شاردين ت ا ه ي ن في ر ؤ ى الظلام ضايعين ضايعين جنبك بتطل وعلينا بتدل بتكشف ا ل ص و ر وبترمد من عنقر غيب غيب غيب ي ا م ر روح روح نام نام بالشجر ما بنحب السهر ما بنحب السمر م ع ك ي ا م ر よし<音楽> I'm o n